الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي آمن يا قوم اتبعوا لاهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان ان الاخره هي دار القرار وأن وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى ومؤمن فأولئك, فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكهر بالله وأشرك به ما ليس لي به وأنا أدعوكم إلى الأزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وانفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات مَا مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يُعرضون عليها غدوه وأشيًّا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد الأباب واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فَأُنِّي الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلَّنَا عَلَيْكُمْ تَبَاهٍ فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أنتم مغنون أنا نصيبا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلَّهَا فِيهَا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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 وسبح بحمد ربك بالأشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الشاعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.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 اللهم الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء أبناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات